و أ و ل و الارحام بعضهم اولي لبعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إ ل ا ان تفعلوا الى اوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا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 يا ايها الذين آ م ن و ا اذكروا نعمت الله عليكم اذ جاءتكم جنود فارسلنا أ ر س ل ن عَلَيْهِمْ ي ح ً ا ف أ ر عليهم ريحا ً وجنودا ً لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا اذ جاءوكم م ن و س ف ل منكم و ع ز ا ت ا ل أ ب ص ا ر و ب ل غ ت ا ل ق ل و ب ا ل ح ا ج ر و ت ظ ن ن و ب الاسلاميه ل ه ل و ا هناك ب ل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 يا نساء النبي من يات منكن بفاحشه مبينه يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن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 ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا واذ تقول للذي انعم الله عليه وانعمت عليه امسك عليك زوجك واتق الله واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله احق ان تخشيه فلما قضيت زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرجا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 ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع اذيهم وتوكل على الله وكفي بالله وكيلا يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا إ ذ ا ذ نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تماسوهن فما لكم عليهن من ع د ة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا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 و َ د علمنا ََِْ ما َ فرضنا َََْ عليهم ََِْْ في ِ ازواجهم َِِْْ وما ََ ملكت َََْ ايمانهم َُُْ لكي َِْ لا َ يكون ََُ عليك َََْ ح َ ر َ ج ٌ وكان َََ الله َُّ غفورا َُ رحيما َِ ترجي ُْ من َ تشاء ََُ منهن َُِّْ وتؤوي َُ اليك ََْ من َْ تشاء ََ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 إ ن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق و إ ذ ا س أ ل ت م و ه ن متاعا فسلوهن من وراء حجاب ذلكم أ ط ه ر لقلوبكم و ق ل و ب ه ن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 إ ن تبدوا شيئا أ و تخفوه ف إ ن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في آ ب ابائهن ئ ه ن ولا أ ولا إ خ و ا ن ه ن ولا أ ب ن ا ئ ه ن ولا إ خ و ابناء ن ن ه ولا أ اخواتهن ولا نسائهن, ولا نسائهن ولا ما ملكت أ ي م ا ن ه ن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 وَالنَّبِيُّ قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادن ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما